بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامراء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 صادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين إن نحن نزلنا الذكر وإن له نحافظون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 للاظرين وحفلها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 فَأَسْقِيْنَاكُمْ فَأَسْقِيْنَا خُمُوْهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيَ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 وَنَعْنُ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ